أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشندو مهربان الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون پاسو استایش با او خدای ک اسمانه کانو زوید روز کردوا تاریخ و رونا چی فرهم هیناوه کچی او همو بلغه بهزو سرسمه ورانده پاشان اوانی به باور به با پروردگار یان ی چگله دروست کرا وکانی خدا د کنه هاوتای خدا وأجل مسمّن عده ثم أنتم تمترون خداو ذاتك إويل قرق دروس كرد ولودوا كاتش بريار داك خوتنا وكني ومرجك بشغل أن دام هسيار كان لكاردك ونبو ما ويكو كاتش دياري كراوي تريش اللايخوي بريار داوا بهم وكسر ككاتي توابوني تمانяти کتابش اوهم بالگانه با دسلاطی به خدا، اوه این کاری زندبونه و دکنو هر لگومندن. هو الله في السماوات وفي في الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون اوه هر الله يا پرسرا ولا آسمانه کانو زبيداو نهني و آشکراتان دزانت. با همو کار کرده و چیش کدای کن آگاداره. وما تأتيهم من آيَةٍ من آيات ربهم إِلَّا كانوا عنها مُعْرِضِينَ فقد كذبوا بالحق لما جاءهم سوف يأتيهم أمباء ما كانوا به يستهزئون. كوابي جمان أو نكاتك أو حق الراس تيان بوهاد كقرآن برويان بيان كرت جال أين دابويان ديتو بيان دقاد هوا لي أووي كأوان قال تيان بيان كرت. ألم يروك أهلكنا من قب لهم من قرن مكناهم في الأرض.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 آیا نهان بینی و نهان زانی و به های شوی نواره و چندهان نو من پیش امان لناو بردوا که پایدار من کرده من لزویده. بشیوی اک ایو آوا پایدار نکردو و بارانی زور من بردوان بودا با باراندن که دبوا های پیگشنی زور هر روکو برو بوم. چنده ها جو گو روباریش لناو چل گو باخو شارکان یانده با رخصان دبون خورمی دکرد بنو و درخت و کشکو بلاً به یلادانو گناهو توانیانوا لَنَأُمَانَ بَرْدَنُوا نَوَيْتُرَمَانَ لَدُوَيِ أَوَانَ هِنَايَ كَأَيَوَى وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَاباً فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهَا ذَٰلِلَّ سِحْرٌ مُبِينٌ هو غار نوثرايكمان بوتول لنا وكا غزاك دداب بزان دايا او جا دستيشان لي بدايا او اواني كبيب الروا دانود اما تجلا زادو يا شي اشكرا هيتش تيشي ترنيا حربا ورناهن وقالوا لولا عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون أرواح ديانهود كيف يمكن أن يكون محمد دعا بزيائي و بچاوي خمان بمان بنيايا جاء اگر فرشتما بنار دعا او كوتا يبه هموشتك دهاتو پاشا مولادنا درين تا توبه بكن ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا لبسنا عليهم ما يلبسون خو اگر فرشتما بكر دعا بپیغمبر ولش یه وی پیام ویدار ناردو همان گمان که استعیانه باید روز دبو. ولقد استهزی برسولم قبل ک فحاق بالذین سخروا منهم ما کانو بهی استهزیون. ای محمد دل لخود خود دانمیند سوين باد بخودا براستی گالت کر و بپیغمبرانی پیش سر انزام قوي اوان بروان بين ابوق قال تان بيدكرت يا خي بيگتنو نغروي كردن خدا تولي لسندن قل سيرو في الارض ثم انظر كيف كان عاقبه المكذبين برون بقرن بسر زبيده و تما شاب كنوسرنز بدن بزان سرنجاميه و اني خدایان بدروزاني چون بو چيمان بسر هينان قل لمن ما في السماوات والارض قل لله كتب على نفسه الرحمه لاجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون أي محمد لان بپرسو بلي اولي آسمان كانوا زويدا هيا هي, هي چه هر خود والان بدو بلي هر هي خدايا كرحم مهرباني دسرخوي فرز كردوا سوين بيت بخدا برو روشي قيامت كهيت شكوغماني تيدانيا كوتان دكاتوا هر چند اوانی که خویان یاندو راندو بیریان لقیامت نکردا و او هر با ورناهنن و ما سکن و وهو السمیع العلیم هر سی کشو ماد بول شودا و دجولید لاروجدا هر هی خدایا بیگمان پروردگارا خدایشی بی سرو و زانایا قل أَعْجِيرَ الله اتخذ وَلِيًّا فاطر السماوات وَالْأَرْضِ وَهُوَ يطعم وَلَا يطعم قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ اسلم وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ <تصفيق> كبديه نري آسمان كانو زويو هر اوش روزي بخشو بي نيازة لهمو رسقو روزيك دوباره بلي من براستي فرمانم پيدراوا يكم كزبم كتسليمي او ذات ببمو مسلمان بمو من پيدرا دغينام كا هر جيز نكايد لمشركو ها والقران بيت قل اني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم روها اي محمد بلا براسي منزور لا سزاير روجي تشي قور ترسم كاس زاير روجي خيامتها اقار يا لفرماني فروردغارم من يصرف عنه يوم اذن فقد رحمه وذلك الفوز المبين اويلو سزايه درباز بكرد لو روجدا او براسي ترديارك خدال رحمي بكردو شايستي مهرباني او بو او درباز بونا صرف رازيه يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير زيان لا خواه جربی و توشی خیر و خوششکد بکاد آوا او خدايا د صلاتی بسر هموش هموشتك ده هيّا. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. هر او خدايش زاد بالا بالادست بسر همو بندكاني داو هر قويش الزات يكي داناو آجاي بنهنيو آشكري بندكاني. قل أي شيء أكبر شهاده قل الله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 قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. أيبي يا غنبر، بوانا بلاك الشاة تيان دويد لسربي يا تو تشتياك جورة ترو راست رالشاة تيدا هالخط بلاه الله راست رين شايتة نيوان منو إيه من ام قرآن شمب وحيو نقابو هاتوا تا ايوو همو اواني بيان قيشتوا آقا دارو بيادار بكم لقل ام همو رنكر نوانا دا آيا ايوو اي تر شاية دادن كبراستي لقل خدا دا سن خدايا چي تر هبيت من بش بحالي خوم شاية ناحقو نار روايوانا دمو بله براستي او خدايا الزاتي چي تاكو تنهايو من براستي بريم لهمو اوشتاني كا ايوو دايا ان كان هاولو ه أو الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وانه كتب آسمانيان فيداون لغاور وجو پیغمبر دناس نوا هر وقت چون من دالكاني خوين دناس نوا بلام آوانی که خواند و بروان با محمد نهین و وهر با من اظلم میم من افتراء علی الله كذبا او کذب با آیاته اینه او لا یفلح الضالون زشیه لو استمکار تربیت کشتی نادرستو خدا حل وستید یان آیتو فرمانکانی خدا بدرو دزانت ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاءكم أين شركاءكم الذين كنتم تزعمون لروژیک دا که همو خدانه ناس او هاول گران کودکینه وبگشتیو با شاندلین بوانی که هاو بشی اندانه وبو خدا کوانو لشوین او شتانید تامپرسنو دتانود هاوتای خدان به خوتن ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما سوين بخداي پروردگار اما هر جيز مشریکو هاولگر انظر كيف كذبو على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون سعير کا تون درو لغل خوشيان دکن تون بيرو برواي پوچان نماوا ومنهم من يستمع إليك.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 هنده چند لو به باورانات جد بوده گرند لکاتی خندنی قرآن دا. بلامتن کم مبستیان نیاشویان حقیقت بکون. اما پردمان هناء بصر دلیان دا. لتا گیشت نیان با قرآن کو جویمان سن جینو گران کردون وک اوواياکن نبیستن. اگر هرتین شانو بالگیشیج ها اوان بر وای پناکن. هتا لکاتی چیج کدن بولاد دی کنم مجادله دمدمه. سرنجام خدا ناسان ام قرآن هیچ نیه بیشگرداستانی پیشینان نبیت. وهم ينهون عنه و ينآون عنه وئي يهلكون الا أنفسهم وما يشعرون. آوانا نیالان كس جوی با قرآن بگرتو خوش یعنی لی دور جابو كاريان دگه خودی خویان كس دنا و نابنو هستیشی پیاکن. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين جاء جرأوان ببيني لقيام سر لي واردو زغراو السنراون بدم حسرتو آهنا نالوات خوز جائره چه تربیان جرائن آية توب و دنیاو لمسر انجام الشو دبو او سا هر جيز نشان و بلگو آية تکانی بدرو ندازانیو باور ریبتین من پیدبو بل بدالهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لمانه عنه و إنهم لكاذبون نخير رازنا کنو بروان ناهنن بغمن او اواتشی استما هم اوکارو کردو و پلانانی کپیشر د انشار دوا استو وا اشکرا بویان خو اگر بګرندره نو بو دنیا او هر دز دکنو بو کارو کردوانی کجاران د انکرد براسی اوانه هر درو دکنو دروزنن وقالوا ان هي الا حیاتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين او جيانهر امجان اي دنيا يو هتشي ترنيا اي مزندونا كرنو بولا برسينوا ولو ترى ايد قفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق قالوا بلا وربنا قال فذوق العذاب بما كنتم تكفرون جاغر كاتك اوانا دابينيد لبردم داد جاي پرلادادي پرورد جار ياندا وستن راون خداي گورا پيان د فرموياد ا يا امي كبوتان بيش هاتو ودي بينن راستو حقيقه نيه بكاسي او خجالتي و دلن بلي راستا سوين به پروردگار مان انځه خدا د فرموياد ماده مواي سزا او تاله وبسيجن بهي به باوري ويا خيبونتا نو الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بقترة قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون براسيا ونيك برؤيان بقى مدفوني بردم داد جاي خداين الزرريان كردو خويا ندورند کاتیشیش قیامت کتب ریخهان پیداگریت دلن آخود آخو پشیمانی بو او رجگاری با کمتر خمیو با براللهایو سرکشیو توان بردمان السر لکاتیک دا و آن همو گناهو توان یان داو با کل یان دا اگه داربن کشن دخ خرابه کل و باری وا وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون؟ جاني دنيات جل يا عري وقام نبيت هت شترنيا بجمن مال دواي بهشتي برين تاعك ترى بوأوانه كبار سكاريو خد الناس يداكن آيا وعقل وجرتان بنا خنكار وجر نابن قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون براستي چاک دزنین کا گفتار نادرستی خداننن اسن غمو پجارت بو پيش دهنت چون کا براستي اوانه و نبتو بدروزن بزنن بلکو استمکاران هردان نانینو انكاري ايته فرمانكاني ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأودوا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبا المرسلين. بيت لگلا وشده اوان دانیان بخدا گرد لسر او بروا پی نبونهان آزارو اشکنزش دران حتا سرانزم سرکوتنی ایمهان بو هاتو بحرور بون پیو هیچ تیگ نیه بتواند ویستو فرمانکانی خدا بگوارد سوین بید بخدا بگو من حوالو دنگو باسی هندگل پیغمبراند بو هاتو.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 خو اگر پشت حل کردنو و سر پیچی خدا نناسان زور لا سخته جا اگر دتوانید تونیل اگل زوی دا حل بکنید یان پیجه اگ با اسمان دا حل تا معجزه چان با پیش بهینید بی سودا او نهر با ورد پیناکن اگر خوداش بیویستای لسر هدایت و ربازی درست او کویده کردن و بمرجه خویان مبستیان بید کواتا لو کسانم مبا کشار زانین إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون براستي تنها أوانب بدم بانگوازي خدا ودتن كدب استن دلمرد وكانيج لروجي قيامت دا خدا زندوية اندكاتوا لو دواش بناتاري هر دبيت بولاي أو بگرنوا تا بس زائب باباوري خوايا نيان وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل ان الله قادر على ان ينزل آية ولكن اكثرهم لا يعلمون او خدانا ناسنا اوتيان ابو محمد معجزه تشيلان بروردغاري وابو نايه اخوا روا بري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 والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشئ الله يضلله ومن يشئ يجعله على صراط مستقيم هو نيك برواية النكرد وبآيت وفرمان كان إما كرن حق <تصفيق> نابس لالن حق نالن لنا وطارج كان دا جيان بقمان اوه خدا بيويد قم رايدكاد تنك خوشي دست بشخر لو بوارده اوشك بيويد هدايتي بدهو هدايتي واربگريت دي خاته سر بازي راستو روان قل أرأيتكم إن عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بخدا نناصان بليه اوالم بدنه اگر سزا او تولي خدای ختان پی بغرید یان قیامت ی ختان پی بغرید الوکاتان دها نو ها ور بو کسک د بند اگر ای ور گون ک غیر خدای فریات اند بل اياه تدعون بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه انشاء و تنسون ما تشركون نخير لو كات سامنا كندا هرها نو بو او دبن اويش خدا چي مهربانه بلاو نا لسر لا اگر بيوت جالو كاتدا هرشتي كبه ها ولو شريشي او ذاتي دادنين فراموش ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون سوين بيت بيگو من اما تو پیغمبراني زور من روانه کردوا بوسر قومو گراني تر جاكاتيك سرقشو ياخي بون توشي تالاوی جنگو بلاو تنگان كردن کردن بو اويله من بپارنوا بلا لنوا فلولا لَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُ لَا تَضَرَّعُونَ وَلَاكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أو أنا أو سزاي بو بو نكرت. بلام دليان او کرد بو بونوا کرد فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى إِذَا فرحوا بما أُوتُوا أخذناهم بَغْتَةً فإذا هم مبرسون أو <تصفيق> ای دروازه کانی هموش تکمان بو والا کرنو ناز و نعمت مان بسرد ار جان کاتیک دل خوش شاد مان بون بو یک پی اندره کاو گرت مان همیان مان سرگردان رسوا کرد ان جاوان به امید بونو بغم و پجاره چزوروا تیات چون فقط عذابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين إن جاءت روغ ليستميان کردو باب الرابون بن بركران جاءو كاتابون ورهاو ري لقال إيمان داران وفرشتكان دادلين الحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون اي محمد باو با ورا نبلي حوالم بدنه اگر خدا دزغاية بيستنو بينينتان نين تان لور بگريتا مور بنيت بسر دلکان تان دا. ايا خدا يك هيا جگل الله او دزغاية نتان باو بهنه سير بكو سرنج انج بدا تون تندها نمونا و بالغان بودهن و باشان اوان هر ملت جره دکنو رو ورد قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك الا القوم الظالمون پيان بله هوالم بدن اگر سزاو طولي خدا بر بي پيشا چي يخيب اگرتن یان باش کرن نشان اکاني درکوتو برو روتان هات هل يمكن أن يكون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اما بيخبران با هيتش تيغنان ارين جگه با مجدان نبید با ايمان دارانو ترساندن نبید با جا اوي ايمانو باور بهنتو چاك سازي بكاد اوان نترسو بيمان لسرا نغمبار دبن والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون اوانشي كبروايا نهينا بآياتو فرمانکاني ايما سزاو آزار يخيان پیدگريتو پیان دادت زيد بهوي اوي دردتون لفرماني خدا قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِ خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلِكٌ إِن أَتَتَبِعُ إلَّا مَا يُوحى إلَيْهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ أي محمد بيان بلى من بتان نالم جندنا خدا خدال لايمنا هروها لنهي نوشاره وكانش هيد نازانو أجا درني مو بتان نالم براسي من فريشتم بالكوتها شوي نأودكو مكب وحيو نجا بيمدقات هروها بيان بلى آيات شوي روتاو ساق وق يمكن لراستی دا بباور وقت چویر و یک کل تاری چی دا جیری خوارده بیتو لهمو تاوی چی جیانی لهمو هنگاوی چی دا با تمایی کسپو تگره لولاشوه ایمان دار بینایا چاو ساغا هموشتی چی لارونه دا زانید با چی هاتوا با چی دا جی برو چوی آیا با بیر ناکن و تی نا فکرن لوراستیانا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 او كاتك هزنيا جقالو پروردگار پشتيوانيان لبكات كسي جنيات كا كاريان بيت او اگدار كردن و يا بو اويا او ان تقوى و بار اس كار يمكنو لهولي بدس هناني الرزامن دي خدا دابن ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. أي محمد أي إيماندار نكيت أوان الدرب كيت لمزجوتو كوري خد ناسين كلا بيان يانو أيوارندا لبرورد جاريان دبارينو داي بارستن ما بس تنها رزامن دي أوى. حساب ولی پرسنوىی هیچش تی چی آوان لسر تونی او حساب ولی پرسنوىی هیچش تی چی توش لسر آوان نیا ريزي استمكارانه وا. فتن بعضهم ببعض اليقول أهؤلاء إِمَنَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أهؤلاء الله عليهم من بيننا اليس الله بأعلم بالشاكرين اما هر بشيوه هنده چان بهنده چان تاقید اكينا دروز دکن دبنا بلا بو ياخد یا خود هنده اك هجار دکنو هنده اك دولا مند تابه بروایان خدار آیا لنا لنا او هجار داما وانكيشايستي اون خدا هليام جيرتو هدايه امداد ايها خدا زانا نيا بسباز گزاران واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده واصلح ثم تاب من بعده واصلح فأنه غفور رحيم كاتقوك <تصفيق> سانهاتن بولات كا ايمان بآية فرمانكاني ايمد دهنن تو اي محمد اي ايمان دار بلئه سلاوتان ام مجدهش من بدره که پروردگار تان فرضی کرد ول لسرخوی که لآقاری ای ودا بر رحم و مهربان و دلوان بید. اگر کسی بنفامی بنزانی بنا کردو بنا زانی گناه کرد و توبه باوه پاش انجام دانی خراب کو و تاک سازی کرد اوه با دل نیا که پروردگار زور لی خوشبو مهربانه. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. أربعة كباسكرا بدريجي بالجوني شان كان رون دكينوا تابدجوانيو أشكره حق رون ببيتو وربازي تاوان بارو خدا ناسان درب كبيتو بناسرد. قل إنني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قل لا اتبع اهواءكم قد ضللت اذا وما انا من المهتدين قد غكرهم لغيري خدا الوحاب من شوين آرز وكاني ايوان ناكوهم اگر وابكم او ايتر بيقما نوكاتا من سر لشيوه دبمو هر جيز لهداية دراوان نيم قل اني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين بان بليه چونکه من زور دل نیامو و بالقوه پرواردگرم دناسمو دی پرستم که چیپیم سیر ایوب با ورتان پی نیا. اوی ایوب پلتنا بوتان پیش باد لتوالوس زای خدایی بدست من نیو لای من نیا. حکم فرمان روایی هموشد هر بدست خدایا. او زاتا راستی و حقیقت کان دخاتر رو. چاک ترین جا کروشه لنوان حقق قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. بيان بلي، اگر راستي أو إيه وبلتانا اللي بيشاتني سزايخ لاي أي، بواي وبداز من بواي، أو كات لنوان دلني وان ما اندكوا تايدة هاد، إيه ناودتون، خداج زانايا بستم كران.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 کلی هم مشارا و کانو زانینی همونهنی کان بذس خدای و هر لای آوا کس ناین زاتا هر تیل لجاندارو بیجانو جاودارو زندورانی وردود رجلسات زیو لتوی خاک خدا پیدا زاند اروها هر تیل دریا کانیش دهه لزندوری همه جورو ماسی سیرو سمره آجای لاتیو هیچ جلالیک نکو تخوار و خدا هر وها دنچیک یا تویک لطایچه کانی زویدنیه، آو دنکه تشه دار بیت یا وشک بید. هیچ تگ نیه ل خدا پنهان بیتو ل لوح المحفوظ ده یا ل دوسیا و دزگای تای بد ده ثم يبعثكم فيه لإقضاء جل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون هر بشو خوتان لدخاتو دتان مرينيت لمسالانه دو عيدة زانا كان باين در كوتوها كخوت جوارم مردنه كان هر اوزاتي بشو خوتان لدخاتو دتان مرينيت هم روزیک جان تان پیدا بخشی تو، پاشان زندوتن دکات و با آویوادی دیاری کراؤ کروجانی تمن تان التوا و بکر تو خوی چی جورتان لی دکه بید او زاته، پاشان هواوی او کار و کردوان تان پر رادگیند ک کاتی خوی انجام تان ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. أوزهتاد <تصفيق> صلاة داري بسنور بسر بن سندها فريشتي تشاوديرو تومار كاردانييريت بوسرتان هتا اوكاتي مارك ديتو يا خبك سيكتان دغريت اوكاتي يتر فريشتار روانا كرا وكان مانجان يد تشنو لكاتك دا اوان لكارو كردوي خوين كم ترخمي ناكن ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين فعشان خلچی همیان گرندران و بولای خدا کسروری راستقی نیانا اگه دار بن حکم و فرمان روایی هر بدست اوو او ذات خیره و لما ویجی کم دا لهموان دا پرسیتوا قل من ينجیكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا و خفية لئن أَنْجَانَا مِنْ هذه لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ أي محمد بيان بلئة چه فریتند که وتو رزگارتند که نتعریض یکانی وش کانی ودریاده کاتک جیر دخونو بکساسی لید پرنوا بنهی نی هانی بودن پیمان دادنودالن سوین اگر لم تنگانه رزگارم ام بکید آو بدال نیا یو داتینار ریزی سپاس گزارانوا قلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنَهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَن تُمْ خدا لوا تعریجیان و لهموکو اسبیگرز گرتان دکات کثیپ آشن زوربتان ها و لو شریچی با بریار دادن. قل هو القادر علی ایب عث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شي عو ويذيق بعضكم بس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون بيان بلاي هرهو ذات بطواناية ودطواناية سزاي سختان لسروتانوا بابنيرت یا لجرپتانوا یا خود بتان كاتت دست دستو پارچا پارچاو تالاوی تندو تيجي هندیکتان بکات بگروی ترتاندا. ترتان دا تماشا بکا چون چندها بلگي جور و جوریان نوا با اوی او اوانتی بگن وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لا قراوجدا قومكيتو انبرنا ومقرانان بدروزاني بلا اوي ترمن د صلاتي الرزقار كرني لكل نبئ مستقر وسوف تعلمون. بوهم هوا لك كالقرآن دهات وكات شين بدهاتني خيها لأين دش دا ديزانن. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الضارمين. كاتيشيش <تصفيق> أواند بنيك دم لأيتكاني إيه موددناو ديكنك جال تجاري خويا أوى تو بيشتيان تبكوا كورو كوب منوعان بجيب هلا هتاو كاتي دسنا نوباسك يتروى كاتيشيش أجر شيطان لبيري برد توا كدور بكيتو الليان. جاد ويا أوي كبير هذا هو وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون <تصفيق> أم هلو يصيب يشو يادخسنا ويبو أوي خواهن بپاريزن لو كورو كومالانو ياخي يكانيش داب صلاة شهن. وذر اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغراتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت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 و از لوانه بهنه که آینی خویان کرد و بگلتو گلت جارو جیانی دنیا فریوی دونو سر لشواوی کردون یادیان بهنه رو بقرآن تا کست یا نچید بهوی کارو کردوی نالباریو او کاتا جگل خدا کس نبید پشتیوانی بید کسیش نبید کا کاری بید چونکه که کابره خدا ناس هرچی چی ببیدو بیوید بی کاتا بارم تو فیدیه خوی لیور نجیرید هذه الرجاء تحسن كنك غرفتار بونات يأتسون بهذا السكال كردوي نالباري خوياً بو اوانا خوارنا و آوي لكلو سزاة بأيش آمادية بوهي بيباور بونياً قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله اللہ ذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران حیران لہو اصحاب یدعونہو الی الہد اتینا قل انہو داللہ ہو الہدہ و امرنا لنسلم لرب العالمین پیان بلے آیا الروایہ پر اس نوحا نوحا وار بو کن ندثواند قازان زمان پیبگیرند نزیان. آیا راستا پاشگاز بکری نو دوای اوی خدا هدایتی دن؟ اما وکوه وکسبین کشیت آنکان دستیان لواشند بیتوششیتیان کرد باد. بس رزیدا سرگردان به صورت او. چنها وله چی دلصوزی هبید بانجی بکن برای بازی هدایت او. با سوزو و پیبلان. وربولای ایما. ای محمد ای من دل نیام که هرین خدا. اي اسلام رن موهي تواوا اما فرمان من پیدراوا كالتسلیم و فرمان برداري پر وردگاري جهانيان ببين بقصة شیطانة كان نكاين وَأَنْ أَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ هر وها فرمان من پیدراوا نویجو دروش مكاني بچاچي انجام بدنو لخش موقيني خدا خوتان بپارزن او پر أو يا كهربولاي او كودكرينوا وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق ويوم يقولكم فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهاده وهو الحكيم الخبير هر اوزاته آسمانه كان وزويل لسر بنچين و بناغي حق و راستي دروس کردوا هر روشيك هر فرمان بنمانو لناو چوني بداد بيدواكو تن پیش دیت فرمانو گفتاري اوزاته هميشه راستو بجيو انجام دراوا لو روشي فوده کرد بصور دا دا صلاة تنهابو خدايا هر اوزانای نهيني وآش کرايا هر اوش خدايا شيدانا وآگايا به همو را راوکاني وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيْهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةٍ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ بسرحاتي صدقاني رابردو بينا وياد يان كاتيك إبراهيم بآزري باوشي أي آيان راستات سن بتيك بكيتك خدا براستي من دبي نمتوشو قومكشد لنا وقم راية چي وَكَذٰلِكَ كَانَ يُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ بوشويش د صلاتي توكمن لاسمان كانو زويدا نشاني ابراهيم ددين بو اوي بلغبدست بيتو للريزي كان دبيت فلما جن عليه الليل راك كوكبا قال هذا ربي فَلَمَّا ما لَا اُحِبُّ الْآفِلِينَ اینجا کاتیک شو بالی چشا بسر ابراهیم دا از تیره چی گشی گو ریبینی بویاووتی اگا دار بن وادا اما پروردگار ما کاتیک از تیره کیل اوابووتی منشتی بوم خوشناوی تو نای فَلَمَّا رَأَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ إن جا كاتك مانجبيني هلهاد وطي أغاداربن وادابنين أميان پر وردگارما كاتك اوج آواب فلما را الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون إنجا كاتك خوري بني هلهاد وتي آقاداربن وادابنين أميان پروردگارما أما قورتريشا كاتك أويج آواب وتي أي خلچنا أي خزمنا براس من بريم لوشتان إيوه کردو تانبها والو شريك بو پروردگار إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين براستي من رويخو مودرم لفرسندا كردوتا او زاتي اسمان كانو زوي فراهم يناوا لكاتكدا روم لهتشتجي ترناكم بدل ارامي تواوي شوا ظليم كا هرجيز من للريزم مشركو ها والجراندانيم وحجه قومه قال انتو هاج وقد قد هدان ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون كتي <تصفيق> قومنا لبارك شي كوتنا مجادله ودمدجي لو الله منى ابراهيم متي اي اي خداي خداي تاكوتنها لغا المنده دمه دمه و مجادله دهكن لكاته ده او برراسته هدایتی دومو رواز راسته نشان دومو ناشترسم لوشتانه که ایود دیکن بشری خدا تونکن ناتوانن زیانه کم پیبگهنن مگر ویستی پروردگار میل سر بیتو بیوید شتی اکم پروردگارم بزانستو زانیاری هموشتی چه گرتوتوا آیا اوه بیرنا کنه و یاداوری ورنا گرن؟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 من شلون لو اشتهى انا دا ترسم كاي ولا جاتي خدادان برسدو شلون اي ولا ترسم لويك شريك ها ولطان بو خداب الريارداوه ببه هج بلگك كخدان نار دي بيتي بوتن جاكواتا كم دست الشاي سي او بي ترسو بيم بيته با اسود يبجي اگر اي ودزانن او بينبلن اولائك لهم الامن وهم مهتدون اواني امانو باوريانهنا واستموها والغريان تي قلب ايمان كان نكردوا اسد يو هي من يهربوا اوانيا هر اواناش رين ماي كراون وتلك حجتنا اتينا ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم.أوتو يجول يا كلنا وناب بالجون شانئ مبوب كاتك بقشمان بإبراهيم لسر جلك يو زالبو بسر ياندا سو جاهر كسيق خوشي شايس تبيت تندها بلا وباي بِرَاسِي فَرْوَد غَارِيتُو دَانَا او كَارْبَجِيُو زَأَنَا يَبَهْمُشْتِك وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدُ وَسُلَيْمَانُ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ لديه إسحاق و إعقوب مان بخشي، هر یك لوان مان رين موئي کرد، پشتريش نوح مان رين موئي کرد بو لنوکاني تري إبراهيم، داود و سليمان و ايوب و موسى و هارون حتن دنیا و بونا الرابر و چو ساخ بو خلچي، ابو شويا، پا داشتی چاک خوازان ده نوا، نوای چاکو پاکو خدا ناسيان، پا ده بخشين، و زكريا ويحيى وعيسى وإلياس كلهم من الصالحين ارواها زكريا ويحيى وعيسى وإلياس هرهميان لباكو چاكان بون واسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلن فضلنا على العالمين اسماعيل يسع ويونس ولوطيج لهدايه دروب بيغمبران بون هر یک اللوانش من ريز دار کرد بسر همو خلچ زيهانی سردمی خوانده و من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم و اجتبينهم و هديناهم الى صراط مستقيم اروها هنده غلباوانيان و نوکانيان و براکانيان من هلب جاردو هدایتو رنموی من کردن با ريگو ريباز راسو دروست ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشرقوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون اوهي هداية ورنموهي خداي كه هداية ورنموهي هرکسي چه پيداد لبندکاني خو اگر شريكو هاو باش بردیار بدن اوه هرچي کارو کرده ویچي تا چشيان هيا هموهي پوتو بيه بيت أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك نوبران أولئك نكتب آسماني ودصلات فرمان روايو في غمبريات ما يبخشيون جاقروانی باوریان پی نبود ل نفهمان، او برایتی بکسانه که ترمان لجیرو سپاردو، بر وایان پیتیو پشتیوانی لی دکنو پی بی باور نین. أولئک الذين هدى الله فبهداهم قتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين أو نوبرونا أو كسانن كخدا بتايبهت هداية ورنموئي كردون توش أي محمد أي ايمان دار شويني هداية ورنموئي أوانب كوا هروها بو خلق بلي كمن هجو راكره و پاداشتكتان لسر رنموئي ناكم أم قرآن يشكب من دار روانة كراوا تنهايات خروه بو همو خلشي سر أم زويا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 تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون چون که خدا هیچ کتابی چی با هیچ کس دانه وزندوه. پیان بله باشا ایچی او کتابی دا وزند که موسیح نای با لکه لکات نورو نور و هدایتش بو با خلچی. کچی ایوه بش بشو پارچه پارچه دکنو اوی بدل تان بید نشانی خلچی ددنو زوریشی دشار نوه. بتای بد درباره پیغمبرو قرآن هروها بله هندیک شد فرکران که نا ایوه نباو باپیران تان دتان زان بَيَأَنْدَلَ هَر خُدا خوي دای به زند و فیرشی کردون لو ودا وازان لبینا بالا نادرستی خواندا روب شنو قمو بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. أم قرآنك تبيش بيروز دامن بزندوا. راستيك تبكاني بيشود السلميند. بتابع التوراة والإنجيل كأوانج للعند خدّا والروا نكرهن. الروحان نار دمانة تا شعرت ديرينك. مكى بيروزو همو دورو بري دال لچينتو. بانجان بكات با اسلام كدا نشتواني همو قوي زوي دغريتوه. جوانی کبابر بر رو جدای دهنن بر واب قرآن جدینو لسرن و جکانیان بر دوام نو همیش لکات خودا انجام دادنو دیپاریزن. و من اظلم مم من افتراء الله کذباً او قال اوحیه ایی و لم یوحی اییشی. و قال سانزل مثل ما انزل الله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 شایل وستم کار ترک کدرو با خدا هل باستی تو یا خودبلد منیش وحی و نیگام با هاتوا لراس دیشد هیچی بونه هات بید اروها اوکساش کوتیه تی منیش وقت قرآن کتابی کددا بزنم وقت خدا دایبزندوا خو اگر وستم کارن نببینی چون لایش وعازاری سر مرگ دا جیره چان خواردوا فریش تکانیش دست چان لی دکنه و لی دیر راحتان درکن، امرالله تولی خدا نناسیتان دا، سزاو آشن جیر رسوا یوشر مزارید درن، زنکش تین نا حقتان، خدا و حل بسطو، خودان بگورده زانی، لبرامبر آیت و لود برزیتان، نیده اش با وری پی بهنن. وَلَقَدِ جِئْتُمُونَ فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَّكُمْ أَوَلَمَرَّه وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُم وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَاعَاءَكُمُ الَّذينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِي كُمْ لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون خداي خدانا سوین با خدا بگو من ایوه بتنهاو تاک تاک هاتونه لامان هر وکو یک هم جار درست من کردنو. هر چی پیمان بخشی بونو بکارتان ده نه بجهتان هشتو لدوائی خوتانو و ناش بینین لگلتان او کسوشتانی که ایوه دتان تکا کارن بو منو فریامان دکوون. سوین با خدا هر چی پیوندیک هبو لنوانتان ده پسراو و هرچی تان پی هبو لافتان پی ولیده ده لیتان ونبو. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون براستي <تصفيق> خدا اللت كريد دنكو دانويلة بقوي بپشكوينتو برويت زندوش لمردو دردهينت درهنري مردوش لزندو آأوه خداي پروردگارتان جايتر بو شويل لا ديرينو بو شوي ويل دا كرين فارق اليصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم هروزاته يا بيان ينفراهم دهنيتو اسور هناك دكاتو شوي كردو بهي ارامي وخاموشي روجو مانجي شي كردو بهي راغرتني حساب أو شتى هم خداي بالا دستو زانا تشراوا. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البرد والبحر. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. براستي يمن نشانو بلغي زورمان لسرد صلاتي خمانو ريكوبيتشي كارمان رونكردوتو بوكسانك كابي بزاننو ليتيبغان وهو الذي انشأتم من نفس واحده فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات قوم يفقهون روزاته ایوی بدیه ناوه لطاکه کسیگ. سردمیگ بشیکتانی لپشتی باوکتان دان نشتجه کرده بو. کجوز رانوه بوناوسکی دایگتان او شوینه ایوی گرته خوطا تیایی دان نشون ما بکن. یا خود بو ماویگ ایویی لسر روکاری زویدانا دوائی لطوی دا شهر دنیا تا روشی قیامت. راستی امن شانوبلگیزورمان لسردروس كردني ايوو دروسكاري خومن هيناوته و بوكسان كتيف كرنو ورد بينبن وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا به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 وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ انظروا إلى ثمره إذا أثمر و ينعيه إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ او خدای الزاته که لأسمان و باران دفرمید جابه‌های وات را از کره‌ی هموش چی پیدا دردهنی شینی دکه این، لاس چی سوزیل پیدا دکه این، زنجیر دانی سفتکرایلیه دروز دکه این، وقت گلگان مو تلطوکو گرم شامی، ل در خورماج لهن د لقوت لپوپی هر شو خورماج شور د بیتو. اروها باخی هم جوری رزوت ره، هناریش، هیانه لروالد دال لیک دشت، هشیانه لیک ناتشت، جات ما شاید برکه بکن کاته یک بردگرد پیدا کرد. سرطه هنده چی و دوایی خوی حل ده پیچید، رنگو قباریک یک گره تخوی، دوائی چند منج قبارشی گوره ترده بید، رنجشی شی گوره ترده، او سا پیده گاتو تامو بونی سرشتی خوی بود روز ده بید، براستی آلوشتان ده که آماجی تیده کرا بوتن، چندها بلگو تواون با کسانک که ایمانو باوریان دهینن، باو بدیه با نری که آسواری دستی قدرتو بدا صلاتی لهموشتک ده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 لحالکده هر خدا دروسکاری پریوجنوک کانو بناآحق کرو کج دادن پالی به هیچ جور زنیاریک جاور دلے عیسیا کری خدايا جودلے عزیر هالگران دلن فرشتكان کثی خدان پاچیو بیگار دیو بو آزات هيا کد لو سفت ناقول نادرستان و کاوانه خداي پیپنا صدا کن بادی السماوات والارض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. بجمان وزات بديه نرياس ما نكان وزوي اللجوان ترين والركوب يقترن شهودا. تون رول اي دبعت خوزاتها وسرى نجرتوها بل كوها مشجش دروس كردوها براس تيوزاتا بهاموشتك زانايا. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل او خدايه پروردگارتانا جغل ويش هيد خدايه چي ترنيا بدي هنري هم مشتكا كواتا هر او ذات بپرسنو بندایتی تنها او بکن او خدایه اگه دارو چاو هم مشتیه که. لا تدریکه الابصار و هو یدریک الابصار و هو لطیف الخبیب دزگای بینائیو با چونی زاد ذات ناتواند او ذات ببینیت زانیاری او خدایه هم مشتیه چی گرتوتا و اگه داری شا به همو دزگاکانی بینائی هر اوى وردبينو قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ جا خوی روناکبیر بکاتو لر راست یکان تیه فکریتو تیه بگاتو گرانکاری لبیروهوشو جیانی ده انجام بداد او هر خوی قازانز دکاد. او کسی چاو دنو قینید لآستی روناک بیری خدا یکان لراستی لر راستی لاداداد اویش هر لسر خوی دکویتو خوی زرر دکاتو من واتا پیغمبر صلی الله علیه وسلم به هیچ شوه یک نیم بسر وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون هربوشويا اي محمد اياتي جورا وجورد بو روان هذا كاين لهمو باريكوا دبا هربولين خاندوتو بدرس بيت وتراوا اما دمانويت برا سروني بكاين وبوك سانك كبسانو تيبقان اتبع ما أُوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. تو أي محمد شو إني أو برنامج بك وكل لاين برواردجارت هو بني جاو وحي بدراغين راوا تقولوا هيت خداي يشي ثرنيا. جئما ذره وپشت حلقه لمشركو ها والقران ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل خو اگر پروردگارت بی وستایو شایست ددان وَلَا النكرت <سؤال> وتتشاوديري يَدْعُونَ او دُونِ اللَّهِ <سؤال> صلاته بصر ياندانيه بِغَيْرِ بازر كَذَلِكَ يان لِكُلِّ <سؤال> عَمَلَهُمْ ولا تسبوا الذين يدعون الله <سؤال> فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل عملهم ثم الى ربهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبعهم بما كانوا يعملون أي امان داران نكن جوان بدن بو بتوشتاني كنفامان هاواري لدكنو دي پرسن بيجغل خدا نوكو اوانيش بنا حقو بنافامي جوان بدن بخدا تونك اواني نايناس نو nope قدري نازانن آبوشيوه ايما بو هرگلو امتك کرد وكيان من رازان دوتوا لو دعا قرانوان هر بولائی پروردگاریانا او سا آگا داریان دکاتو باو کارو کردوانی کدیان کرد وَعَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِن جَاءَتْهُمْ آَيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. مشرك والقرآن سوين دي جوريان بخدا أخورت. كسوين بيت. اگر معجزه يشان بوبيت أو بجمان باور يبيدهنن. بيان بلاه. براس دي همو بلجو معجزة كان تنها للاي خدايو بدست أوا. جاءوا تزانن. تنقلوان أو ورنا ونقلب افئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وندرهم في طغيانهم يعمهون أو وكان ينهل و اروا كنتو نيكم جار لسرتاوا با وريا نه نابو بدا صلاتي بي سنوري خدا اهمو معجزه بشماره كدوري داون اي ما جاري وازن لدهنين تا لستم سركشي خياندا سرگردان بنور روبتن بوتشوادتن لدستمان درناسن ولو وَكَلَّمَهُمُ الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ خو <تصفيق> من هم مشتیا کشمال لبردم یاندا کو بکرداتوا ندبون باب الروا دارو بر رواه نده نه ما خدا بیوت بلام زور بیان نا منو نا زانن بیر نا کن ووت جنا فکر هتا امرج شیطان پرستو بد پرستان هر ماون هایان خاونی بر ونا می برزشن بلام نری انداری ول لو پریدوا کوتنو کونا پرستیدان وكذلك جعلنا لكل نبي عدو الشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. أربو شوية ششم ششم إيمان داران وخدان جابو همو پیغمبریک با ایماندارنش دشمن یکمان ل شیطانکانی ادمی زادو پری سازاندوا ک بر دوام قسی زلو الرازا وددا بجوی یکدا خو یانو خلچی پی سرگردان و گمرا دکن خوگار پر ورد گارد بی وستایا ن یاندتوانی اشتواب کن دوازیان لبهنا لقل او درو که حالی دبستن بو چو ادسن لدا خدایی رزگار نابن واللي ت الص إليه أفدانت الذينا لا يؤمنون بالاخات والي يبضوه ولي ييق تعرف ماهم موق تريفون أروها بوق <تصفيق> جوان برقدارنا أيان دا بجوێ يكدا ب ئەوي ئەوانەی باوران بخيا مدنيا دلي بد و پ رازبن ب نبكن کە ئەوان بردەوام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 جگل لخ خدا کسی چی ترب کمه حکم داد ور لکاتک داو زات کتابی پیروزی خوی که قرآنه بود دا با زندون که همو درست تو و آن شی که کتابی آسمانیان پیداون لگاو روجو تاک دزن او قرآن ل الان پروردگار تو بر راست و اترتو هر جيز مصر الرزي قماندارو دودلانو وتمت تمت كلمة ربك صدقا و عدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم فرمانو فرمودکاني پروردگارت اي محمد لو پرل راستي و دات پروريدا بانجام قيشتوا هر جيز شتهغنية بيان گوريت هر اوش بي سر بغفتاري هموان زانايا بهمون هينيو أشكرايك وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون خوة قرار فرمان بردار وملكتك زور بيخالشي سرزوي بيت أولا ريبازي خداوية لدكاً چونکه شونی هیچ استیق نا کون جګه ل گومانو تنها گوترا کاری دکن ان ربک هو اعلم من یضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين براسی پروردګاری تو چاګ زانای بویکا چله آینو ربازی او ویالو ګم را د بیتو هر خداج زانای بواني که هدايته رن موي ورداګرن فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ جاء لو لوزن دور سر براواني كانابي خدا لكاتي سر رين دا براوة اگر ايو اباورتان برين مونيو آية كاني خداها بسم الله الله أكبر <تصفيق> وما لكم ألا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا إليه. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ بلغتان الناخون كناوي خدا لكاتي براستي حرام خدا بوي بكرين بوي براستي زوربان خلچي سرگردان وغمرا دكن بحوى آرز و كان يعنوا نك بحوى زان نستوا هر لخوى يعنوا شد حرام دكن بگومان پروردگارت خوى چاک او کسان دناسید كدس درشکارنو خوش يعنو خلچيج لسنور دترا زينم وذرو ظاهر الاثم و باطنه ان الَّذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون ايغرو اي ماندارن واز بهنن لهمو گناهو هلاچ ياش کرا و ناديار لو گناهان بدور بن كبدلو دروند كريد ارو هل لو انشكا بدمو دستو اندا مكان دكريد براسي اواني گناهو تا وان انجام ددن لا ايندا دا سزا او تولاي گناهو تا وان كانيان يا خيان پي دگريت ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسقات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 جاء اگر اي وفرمانبرداري او هاول قرو أو ابن ما نايوا اي وجه مشرك هاول قرن او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. و كردو بوساس كرد دا كوتي همو خرابيك. وکو آووايا کلا نو تاریچه کان دا ژیری خواردو لیدر ناتت هروها آبوشوی کدی من رید او کارو کردوی کدی کن بیان رازن را و جعلنا في كل قريه أكبر مجرميها ليمكرو فيها وما يمكرون الا بأنفسهم وما يشعرون ابو شوی لناو همو شارو شاروز که اگده گورترینی تاوان باریان من بالا دست کردوه تا پیلانو تلکب جرن تیعیده بی اوی بزانن که هیچ فیلو تلکی چیج ناکن بزیانی خویان تاو نبید لکات اگده هست بو ناکن پیلان دجی خویان دا جرنو خویان دا دش بلا هم هستی پی ناکن چون که غافلو بی آگان که برو لیواری مرگ هنگاو هل دگرنو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 بیاورن کاتج آیتیشی قرآنیان بوده دلن ایم هرچی از باور نه هنین هتا وینی اوی که با پیغمبران هاتوا به ایمان نبخشید خوازنای بوسشونو دلو درونی کشایسته پیامی خویتی داد دنبهت لعنتیش نزیکش دا آوانی کتا وانیان خدا و سوچیور سوایو به نرخی یخهان پیدا کرد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 كذلك جعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون جاءو كسي خيري تدابيتو خدا بيهويد هداية بدات او السيني صاف و پاك و آماده دكاد با آيني اسلام او كسي خدا بيهويد قم رايبكات او الدلي دقوشيه سنجي تندكاتو هناسي سوار دبيد هر وق اوه برو آسمان برز بيتوا توان توشي تنگ نفسي و دلتا پيو خوين أبو شوية خدا قم رايو پي سيها والغري لسردلي أوانت دادنيت كباور ناهينام وهذا صراط ربك مستقيمة قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون أم قرآن ريق و ريبازو برنامه پر وردگاري تويا كراز تو دروستا بيقومان ايما همو بالغو فرمان كان رون کردو توبو كسانيك كيا داوري وردگرن لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. أو أنا بهاش شيء بره أشتى وهم نيان بو آماديا لاي بره ورد قاريان. هراوزاتش بشتى وانو خوش ويستي أنا بهوي أو كارو كردوت تاكاني كأنجامي عندا.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 قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم رجق ديت خدا هموانيان كودكات وو بخش موقين ودفرميت اي دستي پريكان براستي اي وزور كستان لإنسانكان گمرا کرد دولاشوا جوه المشتكانيان لخلچين نقبت رنج دلين پروردگاره هنده اکمان سود ما لهنده چان ورگرد. سودی انسانکان سامان کو کردنو سودی پریکانیش پیاری خویانیان زور کرد. بگم را کردنی خلکی چی زور. استاش او تک تا او کات و ساته تو بود دیاری کردوین. خوداش فرموی مادم وایا ام آگرد جگتانا نمرنتی دار. مگر خدا وی سیل سربیت بس زایچی ترس زایان بداد. براستی پروردگاری تو ای محمد ای, ای ایمان وكذلك نولي بعض الظالمين بَعْضًا بما كانوا يكسبون. يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ ستمكار أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ وأنو خوش عَلَيْكُمْ آيَاتِي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 اي دستي پريو انسان آیا پیغمبرانتان لخوتان بو نهات كا آية تکاني منو رودا وكان بسرتان دا بخوين نوو آگا بکنو بتان ترسينن لوي كا ام روشتان بو پیش دید همو بيگدنگ دلين راستا ام خوما شایتی لسر خوما دا دين بلام اوانك كاتي خوی جاني دنیا سریل شوان دنو هلی خلطان دنو شایتیان لسر خویان دا كبراستی كاتي خوی بباوربون ذلك ألم لم يكن ربك مهلك القرى بظلم و غافلون او ناردنی پیغمبران ابو اوائا تنکا پر وردگار تو نای کردوا بعادد کلناو بری شارو شوئنکان بید بنا حق لكات اكدا خلقك غافلو با آغابنو پیامی خدايا پیرا نگه ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما عم يعملون. مسلمان تندها كردوي وربك الغني إن يشأ يجهبكم و مِنْ من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم مِنْ من قَوْمٍ قوم <تصفيق> هر چیو هر کسی چی مبز بده دعای ای اوا زنانشی نی دکاد هر وقت ای اوای لناوی کس هانه چی ترهنای کای او. براسی او بلندانه کدتا دریت درباره خیام تولی پرسی نوا برای ویو بیگمان هر دیتو ای اوا سان کر نین. قلیا قوم اعمالوا على مکانتکم ای عامل فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ أي محمد بيان بلا أي قوم مهاجم تشيتان بودا كريت انجامي بدنا سرشيوازي ختان أو براستي منش بردوام من سركاري خوم لهولوتيكوشان بو هدايتو إيمان تونكل دا دزانن كسر انجامي مالي قيامد بو تشدبيت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 وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. أو ها والقرن فما نا هندق <تصفيق> لويك خدادة روسي كرد و بومي كشت كالو مالاتيان كرد واببشي خداؤ وتيانا اما بشي خدايا يا بخيالي خويا هندش يترشان جا كرد وتوا وتيانا أماش بوب تكان مانا جا ويبوب تكان يان برياريان داوا أو بأخوانا قات. وتأقبوله بصنية أوجه بخيال أوان بوخداب برياني عن دوا أود الجيش اللعب تكأنه بوأوان بو أي كذا دوري الشيء خرابه نادرز وَكَذَلِكَ وكذلك زيال كثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم قتل أولادهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. ولو شاء الله ما فعلوه فدرهم وما يفترون وكاودا بشكرن الدور لداد وريا بتو پرسرا وكانيان كشتني من دار كانيان بو زور بها والجران جوان ورازا وكردبو نفماني عرب كانيان زنده بتال دكرت بو اويلناويان برنو عيني يكتا پرسيان لبشي وينن خو اگر خدا بيويستايا اول نيا اندتواني كار يواب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 ساجزهم بما كانوا يفترون. هالقرن ببرياري نادروسي خوي عن دانوت. أمانة شن معلومات وتشل جيكن قد غكراؤن. كسليان ناقوات. مقرئ ما بمانويتو الراضي بين. هنديك معلوماتي تريش حرام كرابو. بشتيان بو سواريو بار بكار بهندت. معلوماتي تريش هن. ناوي خداي لسر نابن. ناوي بتكان دبن لكاتي سربريني عنده. أم كاريان درو هالبستن بو بدم خدأو. غوايا بمكاريان رازيه بقمان خدال لاعند ده طول هي هموشتانين لده سنت كبنا حق وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصه لذكورنا ومحرم على ازواجنا وَإِنْ يَكُمْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءً سَيَجِزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ نفاميش تركا في رويدكاً أولاً دانوت هرسي لسكي أمالاتان دابد لبتشكو كورپلا تايبت بونيرين كان منو حرام كراوالحاو سران من خو اگر بمردار وابوي بچکه یکیان کور پلیگ بو او هموان تیده هاو بشنو پیوان و آفرتان لیدخون. خون لآینده دا خدا پاداشتی ام همو سنور خوکر دانو باسو خواسو پیناسانه انده دا توا چون که براستی خدا حچیمو دانو کر بجیو زانو آگادار بهموش تک دیوید همو حلسو کوتی خلچی رکو پیگ بید قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفهما بغير علم وحرموا ما رزقهم وحرموا ما رزقهم الله افتراءا على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين براسي اوانيك من دارك اني خويا بنى حقو ناروا ونزاني ونفامي كشت زرريان يانكرت ارواها زرريان كرت اواني اوي خدا بي بخشيبون خوي انيان لب بشكردو لناويان برت هموشي بهوي درو هلبسنو بدن خدا و براسي اوانا قمرابونو هدايه درو نبون وهو الذي انشا جنات معروشاه و غير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 خداها روزاتی کبابخاتی برزی لقوب داری برپا کردو، باخاتی نظمی پرشو بلایویشی بدیهناو، خورماو کشتکالی جوراو جوریج، کشی واقب آریو رنگو تامو بونیان لخواردن داد جایا، لزیتونو هناری لیک تو، الوهال لیک نتو، لبروبو مکی کاتک دیگری تو، راجیت نینو دروینا، مافیه جراني لب دنو، زیاد رویم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 ار خدا هنديك لامراتيبو اي والراهنا باربردن بكار ياندين لخري فرشو الرا يخرزكنو بوسواريش هنديشي تريان بكاردهينن دبخون لو خدا بي بخشيون نكن شوين هانغاو نخشاو بيلا نكان الشيطان بكون او دجمنه شي اشكراي من الضعن اثنين ومن المعز اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أما اجتملت عليه أرحام الأنثيين نبعوني بعلم إن كنتم صادقين خداي قورا هجزود مالات بو خزمت آدمي ذات دروس کردوا لمر جوتيكو لابسنيش جوتيك اي محمد بونفا ما نبلي كهر لا خويا انا حرام دكن اي اخوار ني غوشتي نيركاني حرام كردوا يان مي كان يان اويكا لسكيم مي كان داهيا اگر ايور راس دكن وبلغي شي زان ستيتان هيا بومان رون بكنوا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 اللّه لا يهدي القوم الظالمين. اروها هل و ايشتر جوت يك و لا رش و لاخيش جوت يك دوباره پيان حرام كردوه؟ يان ميكن؟ يان اويك هل اسكي ميكن ده هي؟ يا خود ايواد يارا شايد كاتك خدا بر ياري با وجود ياري بودن. جايتر چيه لو بدم خدا و هل باست واه تا به بيز زان است خالچي سرليش براصل خدا هداية دسته استمكارا نادات. قل لا أجد فيما أُوحِيَ إلي محرما على طاعم يطعمه إِلَّا أن يكون ميتة أو دما مسروحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ أي محمد بيان بله من نابي نود استمناك ود لويكا وحيو نجام بكرى وا هت خوارنيش حرام كرا ولا سلو كسي كبي خوات مقر خوارنيم مردار ابو يان خوانيش رجن راو يان قشتي براز براسي او قد غكرى هربيسه یا خودمالات کلسنوری شرع درچو بید لسر بری نکیده باوی کناوی غیری خدای لسر برابید جا کسیک اگر ناچار کرا بهوی گرانی یان زور لیکردن لکاتک دا, دا داوکارو درچو نبید و بردوام نبید و دوباره نکاتوه او براستی پروردگاری تو لی خوش بو مهربانا بو بروادارانی ناچار وعلالذین هادو حرمنا کللذی ضفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون لسر اوانشي كابونتا زولكا هرسي زندوري صرنوك دارا حرام من کردو لغوشي رشولاغو لبزنو مريش پيوكا من لحرام کردن مگر اوه كابا بربراگي پشتانو بيت یا خود اوه دوري الرخوليان دابت یعن اوه تاكالي اسقان بو او حرام کردنانا بهو لا دانو ستميا نوا بو لمن سندن براسي هر ايمن رازد گوين تا جولا که خویان بناسنو بزنن که ام قرآن فرموده خدایو آگاه داره به همچتی چیان. این کذبو کف قرب کم ذر رحمتی عن القوم المجرمین. ای پیامبر جاگرباوریان باوريان آکر دید او بلاه ک بر الرحمة تن خاو نی فراوان و بی اغا باور بها انو لابيلانو ترك بدوربن لاتنخوج دبت هزي خشمي خده لدستي استمكاران برغري ناغريت لدرنجامي ببا والريان سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا ابانا ولا حرمنا من شيء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 با و با پیرانش من مشرق ندابون هیچ شتیه چش من, من حرام ندکرد اما نه هموی قصه بطال و هر جیس خدای گو زور لکز نکاد با باورهنان یان بباوری هر بو شوه اوانه ای پیش امانیش درو بختانین حل دبست حتی توشی بلای اما بونو سزای ایمه یان چشت پیان بله آیا هیچ زانیاری و زانستی چی خواهی تان للایا من بدنو و با من در بخن؟ ايه شويني هيتش تيش تر ناكوين لغمانو ايه هيتش تيش تر ناكن مگر بيت كدرو قل فل الله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعين ايه پیغمبر پیان بله كوابو هربو خدايا خوي بالغتويرو تواوکان جاگر بی او همو تاني بتواوي هدايه ددهو بنا هموان بروادار دبن بلم ريزي ليګرتونو سرپشتي كردون قل هلم شهداؤكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره والذين لا يؤمنون بالاخره وهم بربهم يعدلون بيان بلا ادي او شايتانه بهن كشايت تدن براستي خدا امشانه حرام كردوا خو اگر ويستيان شاتي بدهن مبو قل ما قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا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 اي محمد، بلد، خلطشنا ورن با اوشتانتان با بخوين موا که پر وردگارتان حرامی کرد والسرتان. یکميان اويا، که هیچ تيگ نكن بشاریکو ها والبوی. دو هميان اويا، که تشاگ رفتار بن لگل دایکو باوکتان دا. سه هميان، من دالانی خوتان لبربرسیتی و نداری مکو جن، چون که اما پکتان ناخین رزقو روزی اه وشو اوانش ددین. سوارميان، نزيشي گناه تا وان كان مكون چاويك اشكراب و شارا و بنه نبوا بنجاميان هيچ کسيش ما کوژن كه خدا حرامي كردوا مگر به حق نبيت اويك خوند موابوتان خدا فرماني پيكردون بو اوي جيرو هوشمند بن تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده وأوفو الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفو ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ششميان نزيك مالو ساماني هتيو مكوان مغربتساشيو لقازان جينبات اتاوکاته ای گورده بیتو به تواوی پیده گد حوطم و پیوان بر ریک و پیچی بکار بیهنن به دادگری انجام و فیالی تیدا مکن جائمه داخوازی لکز ناکن مگر تو توانای خوی نبید حوطم یان که تیچیش قصو گفتارتان کرد او دادور بنو لاینی ناحق مگرن اگر خزمین زی چیش بید نو وفابكن بوبيمانيك ديبستن لغل خدا داو بوبلينيك بپروردگار ددن اوشتانش پروردگارتان فرماني بو او ياداوري ور بگرن وان هذا صراط مستقيما فتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم ذلكم وصاكم به لعلكم تتّقون. بجملة مايك باسكال ريبازي منا كالرائسة دقّ <تصفيق> وش شواني بكون. ديم شواني رزقكاني تر ماكون تونك جيات عندكات ولا رياضي خدا. أوش فرودكار فرماني بيكردون بو أي خدا ناسو باريس كاربن.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 پاشانکتیوی توراتمان با موسا بخشی با اوی نازو نعمتی تواو بر ریجین بسر او کسدا کبساچی پیادی دکاتو جا کرو و رون کروی هموشتیگ بیتو رینمویو مهربانش بیت. با اوی اوانب با وریدام رو بهنن بگیش نویان بپروردگاریان با, با لیه پرسینو و پاداشتی کارو کردویان. وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه فاتبعوه واتقول لعلكم ترحمون ام قرآن اشكتبه چه روزا دامان بزان با سرزم خلچی لهمو کاتو شوی نگده دعوش شوی نی بکونو خوتان بون دور بگرن بو اوی رحمتان پی بکریت ان اینما انزل الكتاب على طائفتین من قبلنا و این کننا عن دراستهم لغافلین نگ بلین براستی کتبی هربو دو دستی گاورو زو پیش ایما دا بزن راو لکا تک دا بگو من ایما لخوین نوو لکولین و ای کتب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 سنجز الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. يا نيك بلن، أقرب راستي أو كتب بو داب بازن رايا أو إما لوان خو أبتاء إيش بلقي آشكروا قرآني مويدا ز آتش لواستم کارت را کبروای بقایت فرمان کانی خدا نه ناو بفعلو پیلان روی خلچان لیا وردجیارد لقایندیشی نزیک دا طول لواند سینین ک روی خویانو خلچیج وردجیرن لقایت کانی ام او بس زای تندو پر ایشو آزار گرفتاریان دکین به هی آوی روی خویانو وردت سرخان لقایی نی خدا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 لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا تظرون منتظرون <تصفيق> لر روشی هاتنی هندگل نشانکانی پروردگارد و کوهل هاتنی روش لخور آوا او کسی او روش ایمانو باور دهیند او ایمانو باوری سودی بوی اگر پیشتر ایمانی نه نابید یان کردوی چا چی هاوری لگل ایمانکی دا انجام ندابید پیان بله چاوری بکن بزانین خدا چی تان بسر دهیند ایمش چاوروانین ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون براسيا واني اي اين كان بش بش كردونا دست دستو پارچا پارچا بروان به انديشي قران هيو هانديشي تري بش جو دخن لا يوجد أي شيء لا يوجد أي شيء ولكن يوجد أي شيء فأنا أجل أن يقول لكم لأنه لا يوجد أي شيء ولكن هذا يجب من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أويب يخيرو تشاكا وهاتبت اواد تشنداني تشاكا كاباداش جي بوها اوشي بغناه هليك وهاتبت او باداش نادرتو جغا باندا زيتاوانا كاين بيتو قل ان ان لي هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما ملة ابراهيم حليفا وما كان من المشركين اي محمد بيان بلا براسين من بيروردغارم هدايته رينموي كردوم بورغ اوري بازي الراستو دروست عينيك كرا جريجاني خلك أوش آيني إبراهيم كدور اللهم ولدان النار يكوى أو هرجز لريزي مشركوا ها والجراندان نبوا. قل إن صلاتي ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين أي خبر خمبر أي إيمان بله. براستي نويجو حجو دروش مكانيو سرجم تاكو بندائتيم هروها جيانو مردنم تايبتا بو خداي پروردگاري جيهانيانو لا شريك له و بذالك امرتو و انا اول المسلمين اوزاتا هيچ ها ولو ها وشو شريكي چينيو من بوا فرمانم پیدراو من يكم کسی مسلمانانم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 ثم إلى ربكم رجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. هروها بله. أي رواية من جل الله خدا بجرم بروت جاريتي تر بكم بروت خوم. لك أتكد كأوزة تخا ون بروت جاري هم هیچ هيج كسيج هيج جناهيج ناكاد لسرخوي نكويت. هيج باری باري تاوانی تواني كسيتر هل ناقريت. لَوْ بَدْوَ قَرَنَ وَتَان هَرْبُولاي بِرْوَدْ غَارْتَانَ إِنْ جَاءَ حَوَالِي هَمُو أُوشْتَانَتَان پِيدَدَات كَتْ جِيَ أَوَازِيُو چِيشْتَانْتِيَدَا هِي وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ إن ربك سريع العقاب و لغفور رحيم خدا هر اوزاتي كأوي کردوا بدينشيني غلاني رابردو لمزاو يدا صندها پلو پائي هنده اكتاني بصر ترتاندا چيتر تاندا برس کردوا توا لر روزانستي يا سامان يا هرسي اچيتر بواواي تاقيتان بكاتوا بواي كا بخشيون دل نياج با كبر وردگاري تو لطول صنو دا خيرايا لواني كل تاقي کرنا وكدا درناتن بيگوما نوزات اللي خوش بو مهربانشا بو صرف رازان